فيها فاكهة والنخن ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجنمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحممتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان